الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبعده فهذا هو الدرس التاسع والأربعون في سلسلة دروس السيره النبويه ومازلنا بصدد الحديث عن فتح مكة عن العبر والدراسات والأحكام التي تؤخذ من أحداث فتح مكة وقد بدأنا في آخر الدرس الماضي نتحدث عن الأحكام والمبادئ التي تتعلق بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة الحكم الأول الذي ذكرناه مسألة الصلاة في جوف الكعبة هل تشرع أو لا تشرع ذكرنا أن التحقيق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى في جوف الكعبة ومن ثم اتفق العلماء على أن الصلاة في الكعبة مشروع وجائز على أن يتوجه الإنسان إلى جدار من جدر الكعبة. ذكرنا ذلك الحكم الثاني هو موضوع التصوير قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصور التي كانت موجودة في داخل الكعبة فأخرجت وأمر بالصور التي كانت مرسومة على الجدران أن تمحى ايضا محيت الصور على الجدران وأخرجت الصور المجسدة التي في داخل الكعبة وبعد ذلك دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى داخل الكعبة وصلى فيها كما ذكرنا هذا يدل كما قال العلماء على أن التصوير ليس جائزا في الشريعه الاسلاميه اي انواع من التصوير تصوير شيء لو كان حقيقه لعاش يعني تصوير الاحياء وعلى ان يكون القدر المصور من هذا الكائن الحي لو كان حقيقه ايضا لعاش فتصوير الراس فقط مثلا أو إلى الصدر فقط هذا لا يدخل في الحرم لأنه لو كان حقيقة لا يعيش فحكمه حكم تصوير شجرة تصوير نبات تصوير شيء من هذا القبيل والدليل ليس مجرد دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة بعد أن أمر بالصور فخرج لا بل احاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال يا, يا ابن عباس أنا رجل أكتسب رزقي من هذه الصور فانشدك الله هل بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء فقال أما وقد سألتني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صور مثل هذه الصور الأشياء الحية يعني كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ نعم لكن أما وإن كان لا بد فعليك بالجبال يعني صور الصور الطبيعيه ورحال الإبل والأشجار ونحو ذلك يعني لا تصور الأشياء الحية وقد ذكر الإمام النووي في هذا كلاما مفصلا في شرحه على صحيح مسلم وذكر ما خلاصته أن جمهور العلماء على أن الصور المحرمة لا فرق فيها بين أن تكون مجسده لها ظل يعني تماثيل وبين أن تكون نقوشا على الورق أو على الجدران ما دامت صور حيوانات لو كانت حقيقة لعاشت نعم لكن هنالك من الفقهاء من ذهب إلى أن الشيء المحرم إنما هو التمثيل يعني الصور التي لها حجم ولها ظل ولكن الإمام النووي رد على ذلك بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم صح أنه عاد مرة من سفر له فدخل بيت سيد عائشة فنظر ووجد ستر نعم في بيت سيدة عائشه عليها صور فخرج ولم يدخل ولما علمت السيدة عائشه السبب نعم مزقت هذه الحجب وجعلت منها وسائد نعم فاستظهر العلماء من ذلك أن هذه الصور إذا كانت ممتهنه على الأرض التي تداس أو مخدات للنوم عليها لا للزينه لا باس يعني تزول الحرمه هذا باختصار وحكم التصوير كما ذكره العلماء ولكن طبعا العلماء هنا في هذا العصر تساءلوا كلمه التصوير التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي, وفي سيرته ما المراد بها هل المراد بهذه الكلمة ما يشمل التصوير الفوتوغرافي اليوم أم هو خاص بالتصوير الذي كان آن ذلك الوقت وهو الرسم اليدوي القائم على المهارة كثير من العلماء والعلماء إبثيقات من أمثال الشيخ وخيت المطيع هذا رجل يعني كان موجود تقريبا في أيام شيخ زكريا الأنصاري وآن ذاك كان يعني الناس حديثي عادل بالتصوير الفوتوغرافي نعم كتب رسالة في هذا وبين ما خلاصته نحن نتكلم عن مقاطع الأحكام لا نتكلم عن الورع يعني في مثل هذا المجلس هنالك من يسأل فيقول أنا أريد أن أعلم الحلال والحرام ولا أستطيع أن ألزم نفسي بالورع ما هو الحكم يعني اعطني مقاطع الأحكام خلاصة ما ذكره هذا الإمام هو مفتديار المصري كان ذاك قال هنالك قاعده من قواعد أصول الفقه متفق عليها هي أن الكلمة إذا وردت في حديث أو في أي نص ديني تفسر بمعناها الذي كان متداولاً في عصر النطق بتلك الكلمة الكلمة تفسر بمعناها الذي كان متداولاً به متى في عصر النطق بتلك الكلمة قاعدة هذه معروفة وقد درسناها ودرسناها في أصول الفقه يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد صاع كلمة صاع من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم تطورا معناها الصاع العراقي مختلف عن صاع المدينة المنورة الصعان فيما بعد أيضا اختلفت أحجامها فكلمة صاع بأي معنى نفسرها بالمعنى الذي كان متداولا به في عصر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم هذا هو الصاع الذي عناه المصطفى عليه الصلاة والسلام المعاني التي جاءت من بعد لهذه الكلمة لا يعتد بها في هذا المجال النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إنما يلبس الحريرة من لا خلاق له كلمة الحرير كلمة الحرير في الواقع في ذلك الوقت كانت تاني الحرير المأخوذ من دود القز يعني الحرير الذي يسمى اليوم الحرير الطبيعي الذي قلما يوجد اليوم إلا بأبهظ الأسمان نعم لكن فيما بعد اليوم أصبحت كلمة الحرير تطلق بدون قيد على الحرير النباتي نعم يعني إذا ما قيدت قلت الحرير الطبيعي فالكلمة تصرف إلى الحرير النباتي المعروف المتداول. طيب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يلبس الحريرة من لا خلاق له. وأخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقالها ذن حرام على ذكور أمة حل لإنافها. طيب. كيف نفسر؟ جاءت القاعدة تجيب. نفسر كلمة الحرير بالمعنى الذي كان متداولاً في عصر النطق بهذه الكلمة. يعني الحرير الطبيعي. إذا اليوم الحرير أصبحت كلمة الحرير تطلق على الحرير النباتي واصبحت هي الكلمه هو المعنى المتداول لهذه الكلمة إذا أطلقت لا لا ينصرف تحريم إليه قاعدة. الأمثلة كثيرة من هذه الأمثلة كلمة التصوير والصور كلمة الصور في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعني ما يفعله هذا الإنسان المصور اعتمادا على مهارته يعني يستعمل مهارته في أن يأتي بصورة لهذا الإنسان طبق الأصل حتى لو استطاع أن ينفخ فيه الروح لفعل أو صور حيوان أو نحو ذلك بالمهارة اليدوية نعم وهذا الإنسان الذي يفعل ذلك في الواقع أنه يسيء الأدب مع ألوهية الله عز وجل وينسى ذل عبوديته لله سبحانه وتعالى الباري عز وجل في الواقع ما تحدى عباده في أي شيء يصنعونه أو في أي شيء يخترعونه لكنه تحدىهم في أن يخلقوا ذبابا نعم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يعني أن الله عز وجل تحدى عباده في إيجاد شيء ذي روح فأن يأتي الإنسان بعد هذا التحدي ويحاول كأنه يقول بلسان حالي وهو يمارس عمله هذا كأنه يقول ها أنا ذا أتحدى وليتني أستطيع أن أخترق الخط الأحمر لانفق في هذه صورة الروح أيضا هذا الموقف ماذا تعدونه سوء أدب صارخ من العبد في حق الرب سبحانه وتعالى والإمام النووي يشير إلى هذه الحكمة في شرحه لصحيح مسلم ولذلك يكلف يوم القيامة بأن ينفق فيه الرد فضل أنت كنت تحاول أن تضاهي خلق الله عز وجل ولكنك لا تستطيع نعم طيب إذا كان الأمر كذلك المعنى المراد بالتصوير الرسم اليدوي القائم على المهارة سواء كان نقشا على الجدران أو الورق أو كان مجسدا هل تشمل الكلمة ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي الآن مثل هذا الذي نراه أمامنا الإمام الشيخ بخيت المطيعي يقول هذا التصوير لا ينطوي على أي مهارة للإنسان في ذلك فهو لا يستخدم مهارته في هذا الأمر كل ما في الأمر أنه يضغط على زر معين بموجب هذا الضغط يثبت ظل هذا الكائن نعم على ورق بحساسية مرهفية ويثبت عن طريق أحماض معينه هذا الظل نعم ويشبه الشيخ بخيط المطيع الأمر بمن يقف أمام مرآة طبعا تظهر صورته في المرآة فلو جئنا بمادة معينة يعني مثلا بودرة معينة نعم وضعناها على هذه المرآة عن طريق هذه البدرة او عن طريق هذا المحلول ايا كان تثبت الصوره بحيث لو راح ذهب هذا الإنسان من أمام المراه تظل يظل خياله مثبتا في المراه هل يكون قد يعني مارس الصوت لا الواقع صورته ثبتت عن طريق المراه نعم هذا المحلول أو هذه البدرة التي نفخ منها على سطح المرآة فثبتت الصورة لا يعني أنه هو الذي رسم بشكل من الأشكال هذا ما يقوله وبناء على ذلك نقول اعتمادا على هؤلاء الذي قاله كبار علماء الشريعة آنذاك نقول في ما يتعلق بمقاطع الأحكام لا نستطيع أن ندخل الأجهز الحديثة التي تثبت صور الكائنات الحية لا نستطيع أن ندخلها في عموم التصوير الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كلمة التصوير لا تفسر إلا بالمعنى الذي كان متداولا في ذلك العصر والتصوير الفوتوغرافي أو غير ونحو ذلك لم يكن آنذاك موجودا والقياس فيما يتعلق بالأمور التعبدية غير وارد كما يقوله العلماء بقي شيء نحن نتحدث عن التصوير بقي شيء آخر من الأهمية بالمكان ماذا عن الشيء المصور هنا يأتي حكم آخر فإذا كان هذا الشيء المصور مما يحرم النظر إليه لأنه قد يستثير فتنة قد يسبب فتنة مثلا ففي هذه الحالة التصوير محرم والنظر إليه محرم واتخاذه محرم لا لانه تصوير ولكن لأن النظر إليه مثار فتنة نعم يعني تصوير النساء بالشكل الذي يحرم النظر إليه أما تصوير امرأة مستورة من الفرق إلى القدم ما فيها إشكال لكن إنسان صور طريق الفوتوغرافي تصوير الفوتوغرافي مثلا امرأة لو كانت حقيقة لما جاز لنا أن ننظر إليها ها؟ طيب طيب هذا غير جائز لا الفعل جائز ولا النظر إليها جائز ولا اتخاذه هذه الصورة جائز أظن هذا الكلام واضح هذا شيء آخر الحكم بالنسبه للمصور شيء والتصوير من حد بحد ذاته شيء اخر بحد ذاته شيء اخر عندنا مبدا اسمه سد الزرائع كل ذريعه الى محرم تاخذ حكم الحرمه كل ذريعه الى واجب تاخذ حكم الواجب يعني ما لا يتوقف الواجب الا به فهو واجب وما يتوقف عليه المحرم وهو محرم نعم طيب هذا العمل وإن لم نجد نصا عليه لكن في الواقع أنه ذريعه إلى محرم كم وكم من أناس فتنوا بواسطة هذه الصور التي نقرأها في المجلات او نراها في تلفزيونات او او الى اخره نعم ومن ثم فالوسيلة الوسيله الى ذلك ايضا محرمه نعم لكن نحن نتكلم عن صوره ليس فيها ذريعه الى محرم مثلا صوره انسان رجل عادي صوره شخص مثلا النظر إلى لا يسير شيء محرم ما الحكم هل مجرد التصوير يدخل فيما قاله رسول الله من صور مثل هذه الصور كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ نعم ذكر العلماء الشيء الذي ذكرت لكم خلاصته الآن أما المصور فهو شيء آخر فما بالك بالأفلام الفاضحة بالصور المثيرة التي لا داعي إلى أن نطيل في ذكرها وذكر أوصافها هذه من الحرمة بمكان نعم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعاتنا من الشوائب ومن الزغل الشوائب كثرت حتى لا كادت هذه الشوائب أن تتغلب على الصفاء والنقاء صحيح الأقنية الفضائية التي تبث الخير وتجلب الإنسان إلى الحق وتهديه إلى صراط الله كثيرة لكن أيضا الأقنية الأخرى أكثر أكثر نعم لا سيما نحن في عصر الانترنت والانترنت عباره عن نافذه لا حدود لها نعم مفتوحه لكل ما هب ودب والذين نعم يحترفون مهنه محاربه الاسلام يجدون في هذه المواقع نعم وسيله رحبة ل فتنت الناس ولاخراجهم من صراط الله سبحانه وتعالى ولتبديد الاخلاق الانسانيه الفاضله هذا شيء اخر نعم طيب الامر الاخر الذي يتعلق ايضا بحكم فقهي ينبغي ان نتبينه بمناسبه الحديث عن فتح مكه بيعة النساء وكيفية مبايعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم أولاً مشروعية البيعة بايع رسول الله الرجال فقط أم بايع الرجال والنساء بايع الرجال وبايع النساء البيعة كانت كما قلنا بالأمس باختيار لم يجبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا أن نعم يأتي ليبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان الناس يأتون زرافات ووحدانا يبايعونه عليه الصلاة والسلام بدافع ذاتين وقد أوضحنا ما يفهم من ذلك بالأمس النساء أيضا جئنا ليبايعنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة ما موقعها من الضرورة الدينية يعني هل هي ضرورة من أجل الدخول في الإسلام الواقع له المرأة والرجل كل منهما يصبح مسلما ومؤمنا عندما يتشاهد شهادة الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبرئت من كل دين غير دين الإسلام ويؤمن بما ينبغي أن يؤمن به كل ما يؤمن بأركان الإيمان وأركان الإسلام خلاص إذا البيع ماذا تفعل يعني ما هي وظيفة البيع قلت لكم أكثر من مرة النبي عليه الصلاة والسلام له شخصيتان شخصية النبي المرسل وشخصية رئيس الدولة نعم فمن آمن بالله عز وجل ربا وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا عليه أن يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه نبيا وبوصف كونه إماما نعم إماما إذن ينبغي لكل مسلم يعيش في ظل إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايعه على السمع والطاعة نعم لذلك قال تبايعونني على السمع والطاعة والمنشط والمكره كما نعم روى عبادة بن الصامت وذكرنا ذلك بالأمس فإذا هذه البيعة التي كان الرجال والنساء يؤدينها هذا الله صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن بيعة المواطن برئيس الدولة أو بيعه الرعيه لإمام المسلمين هذه عرفناها طيب عندما نجد أن المرأة أيضا هي هي أيضا جاءت فباعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ندرك أن المرأة أيضا ينبغي أن تبايع إمام المسلمين ورئيس الدولة نعم كما يبايعه الرجل وهذا ينبهنا إلى جانب من أهم جوانب أهمية المرأة ومساواتها للرجل فيما يتعلق بالحقوق السياسية فالإنسان الذي رشع لرئاسة الدولة لكي تثبت له هذه الرئاسة لا بد من البيعة هل يكتفى في ذلك ببيعة الرجال لا والمرأة ايضا تبايع كما جاءت النساء بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن كل شيء له آداب وله ضوابط فما هي ضوابط بيعة المرأة لإمام المسلمين انطلاقا من بيعه النساء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الجواب عن ذلك الواقع الذي نراه في السيره جاءت النساء يباين المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت بيعة رسول الله لهن بالنطق والكلام ولم تكن بيعته لهن بالمصافحه في حين أنه بالأمس عندما كان يبايع الرجال كان يأخذ رسول الله بأيديهم ويبايعهم على السمع والطاعة ويد الواحد منهم في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم عندما جاء دور بيعه النساء النبي عليه الصلاة والسلام صفحهم لماذا أقارن؟ بين بيعة سيدنا رسول الله للرجال وبين بيعته للنساء لأنه في الناس من يمكن أن يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتضمن أو عدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتضمن حكما شيء معين ما فعله رسول الله هل؟ هو دليل بالضرورة على حرمته ما نفعله طيب طعام ما أكلوا النبي عليه الصلاة والسلام طول عمره ما أكله هل هذا يعني أن هذا الطعام حرام لا إذا فعلا في عنا قاعدة عدم فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لشيء من الأشياء لا يدل على حرمته فإذا الآن سنقول انه يحرم مصافحة الرجل للمراه الأجنبية يجي واحد بيقول ما الدليل والله الدليل النبي ما بايع النساء فيقولنا القاعدة انه عدم فعل رسول الله لشيء ليس دليلا بالضرورة على حرمته نحن ماذا نقول هذا الكلام صحيح لو لم يفعل العكس بالنسبة للرجال لما رأيناه صلى الله عليه وسلم بايع الرجال ثم عندما جاء دور مبايعة النساء أمسك وأحجم عن مبايعة النساء عرفنا أن عدم الفعل هنا يحمل دلالة واضح؟ لذلك هذا الامر يختلف عدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء ما لا يحمل دلالة إلا إذا حفت القرائن الأخرى ودلت على الحرم فعندئذ تثوت الحرمة نعم تثبت الحرمة طيب. لذلك نقول إن هذا الموقف دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية نعم. ودليل آخر أيضا قول السيد عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه أجنبية قط سيد عائشة قالت هذا الكلام في معرض بيان حكم وليس في معرض بيان طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام كان مجبولا عليها طيب. هذا الحكم ينبغي أن نعرفه جيدا طيب. اليوم في هذا العصر كثيرون هم الذين يعني يتكلفون اصطناع الأدل المختلقه على أن مصافحه الرجل للمرأة الأجنبية ليس محرمة يتكلفون أدل لا وجود لها الواقع ان هذا التكلف ممجود وجماهير العلماء لم أقل كل العلماء مجمعون على ان مصافحه او مس الرجل الاجنبي للمراه الاجنبيه عنه محرم نعم صحيح من اللمم يعني مو من الكبائر من اللمم لكن ما الحكم حلال لا ليس حلالا هنا انبه ايها الاخوه الى شيء من الأهمية بمكان ينطبق على موضوع المصافحة التي نتكلم عنها، وينطبق على موضوع المحرمات الأخرى مثل أكل الربا، مثل أكل المحرمات، مثل مثل إلى كل شيء. في بعض الأحيان الإنسان تتغلب نفسه عليه، فيرتكب محرم أو يقع في مأزق بالنسبة للمصافحة، يقع في مأزق. يضطره هذا المأزق اجتماعيا إلى أن يصافح طيب ما المشكلة التي ينبغي أن لا يقع فيها الإنسان في هذه الحالة التبرير فعلت هذا ربي, ربي عز وجل غفور بس لا تبرير جئت وأحرجت أو خجلت فدفعني الخجل إلى أن مصافح مساحة مين قال أنه يا شلون اشتغلت الشغل يقول لا الواقع أنه لم يثبت دليل قاطع على حرمة المصافحة وهذا ليس دنيا وكذا إلى آخره وإنما حرمت المصافحة للفتنة وأنا عرفت تماما أنني لن أقع في هذه الفتنة ويحكي بقى ويبرر الأمور لك يا أخي الوقوع في المحرم أمامه عشرين نافذه لي عفو الله عز وجل والغالب الباري يعفوه لكن لما بتوقع في تقع في المحرم وبتقول ما عملت شيء ما فيها شيء هنا الخطورة مبن فعل المحرم جاءت الخطورة جاءت من التبرير لا تبرير لا تبرير قل والله أنا احرجك وخجلت يا ربي لا تاخذني نعم يعني وجدت أنها الإنساني مدت إيدا أمام مجموعة من الناس وجدت أني إذا بدي أحجم بدي أن خاطرها أمام كل ياته وبدأ تخجل وتستعي فأنا يعني أحببت أن لا يعني أكون سببا لكسر الخاطر ربي عز وجل يقينا يغفر لك يقينا أنا أقولها من باب حزن ظني بالله لكن أن تقول لا لا ما فيها شيء ما في دليل على حرمتها من شأن حتى أبرر أنا موقفي هنا تأتي الخطورة كذلك أي نوع من المحرم الربا حرام فرق كبير بين تاجر يأكل الربا ويغص بهذا الطعام الذي يأكله والذي جاءه من الربا يقول يا ربي دخيلك والله أنا ما لي نص حرام ما بعرف شو بدي اسوي نفسي عم تتغلب علي وتجارتي ما عم تركز الا باكل مال الربا دخيلك يا ربي لا تاخذني ما المظنون بمولانا الغفور الرحيم الكريم المظنون انه يغفر له لكن التاجر الثاني ياكل الربا ويبرر فاذا جاءه واحد قال له يا هذا اقرأ الآيات الكثيرة التي يحرم الله عز وجل فيها الربا يقول كان ذلك بالنسبة لي القروض الاستهلاكية أما القروض الانتاجيه فما في مانع منها تاجر عم يدين عشر ملايين مشان ينمي تجارته أنا ما باخذ منه باخذ منه هي اسمها قروض تجارية استثمارية أما هداك اللي الله حرمه قروض الاستهلاكية واحد. محتاج أنه يأخذ له شيء ألف ليرة مشان يشتري فيها أكل أولاده هذاك ما رضيق رضياه إلا بفايله هذا المحرم شوف على هذا التوزيع أو بيقول هذاك الوقت كان في مجال أن نطهر أنفسنا من أكل الريبة لكن اليوم عجلة الاقتصاد لا تدروا إلا عن طريق الريبة والدليل كذا وكذا وكذا مشان يبرر هاللعمة يلي أكلها شو من له من له يا رجل اتق الله ولا تبرر محرما وقعت في المحرم اسأل الله المغفرة هو المغفرة قريب منك لكن لا تضف إلى الحرام الذي ارتكبته استصغار هذا المحرم والاستخفاف به يصير في بعض الأحيان أنه رجل دخل مجتمع وكثير في ناس وبالجملة امرأة مدت يدها جاهله أمامنا إذا أحجم هديك بالتم إذا مثل المذرائي وما حدا صافحها تخجل وتستحي وتعود وكذا إلى اخره اجتهد أهل الحال والله كسر الخاطر كمان محرم هذا اجتهاد ربي عز وجل يقبل اجتهاده لكن لما بيروح لبيته ما لازم الأخ أخ أنا اجتهدت وأنا ما وقعت في المحرم لا يشمع بين أمرين اجتهاد وبنفس الوقت بركه هذا الاجتهاد مو مقبول عند ربي بركي ربي عز وجل ما رضي مني هالاجتهاد دخيلك يا ربي انا باستغفرك وبتوب اليك وانت مطلع على قلبي شو اللي دفعني الى هذا الامر وشو كذا كذا رب العالم بيكتب لك اجر ساعتها مو بس ما في وزار بيكتب لك اجر يعني منطقة العبوديه أن يكون الإنسان دائماً عبداً وأن يستعذر هويته عبداً لله سبحانه وتعالى لا يستصغر المعصية ولو كانت تعد من الصغائر يرحم الله من عطاء الله السكندري يقول لا صغيرك إن واجهك عدله ولا كبيرة إن صادفك فضله يعني لما ربي عز وجل بيعاملك بالعدل والله ما في صغيرة بكفي انك انت اخترقت حاجز العبودية بارتكاب هذا الشيء المحرم نعم لكن لما ربي عز وجل بده يعاملك بفضله ما في كبيره حتى كله بروح فأنت مارس عبوديتك حتى ربي سبحانه وتعالى يذوب لك صغائرك وكبائرك نعم بقي أن نتساءل هل فتحت مكه صلحا ام عنوه وحربا الواقع ان كثيرا من الفقهاء ومنهم الساده الشافعي يقولون ان مكه فتحت صلحا يعني ما في حرب مثل ما سمعت احداث فتح مكه قراناها النبي عليه الصلاة والسلام ما سمع لاحد أن يقاتل أليس كذلك؟ طيب قيل طيب كيف صلح ذو؟ شو بنود الصلح؟ قال كان الذي يمثل المشركين في هذا الصلح من؟ أبو سفيان لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام قل من دخل داره فهو آمن ومن دخل البيت فهو آمن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن طيب هذا هذه هذه هي بنود الصلح وذهب ابو سفيان فابلغ اهل مكه هذا الكلام وكان هذا هو العقد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين إذا مكه فتحت صلحا هنالك بعض من الفقهاء قال لا بل مكه فتحت عنوه يعني حربا ما الدليل قال لأن الصحابة الذين ذهبوا كلهم كانوا مدججين بالأسلحة ودخلوا مكة غير معتمرين لما لو كانوا داخلين صوني كانوا كلهم يدخلوا باحرام وما إلى ذلك فدخلوا دخول من ينتظر قتالا وبناء على ذلك نقول فتحت مكة عنوه طيب قيل لماذا اذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل في مكة كما فعل في خيبر يقسم أراضي مكة أيضا بين الناس والغانمين قال لا مكة دار ذات مزايا مستقلة خاصة لا تقاس أرض مكة أرض الحرم على الأراضي الأخرى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما مسها نعم لم يضع المصطفى صلى الله عليه وسلم يده لا على مغنى من المال ولا على مغنى من الأرض اطلاقا وهذا ليس دليلا على أن مكة لم تبتع عنوة هذا رأي الذين يقولون مكة فتحت حربا لكن الراجع أيها الإخوة أن مكة فتحت صلحا أما سيدنا خالد في الواقع أنه قوت فقاتل ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير ونختم حديثنا عن فتح مكة بوقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قاف حول الكعبة ودخل الكعبة وصلى فيها الركعتين ثم خرج فوقف أمام باب الكعبة ينظر إلى جموع المشركين المكه كلهم مشركون نعم يحدقون برسول الله النظر فبدا متجها الى هذه الجموع يخطب قائلا الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده واعز جنده لاحظوا هذه الافتتاحية أيها الاخوه ثناء على الله عز وجل الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده في المكان الذي تنتشي فيه رؤوس بعض الناس شكرا بالنصر وبنشوة الظفر النبي عليه الصلاة والسلام فاض نفسيته نشوة بذل العبوديه لله طافت نشوة ذل العبوديه برأس المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه في هذا المقام نعم يتقلب فيما نسميه بوحده الشهود الآن هو من الذي نصره الله من الذي أظفره بهؤلاء الله من الذي أعاده إلى الوطن الله نعم من الذي أدخل الرعب في قلوب هؤلاء المشركين الله إذا هو لا شيء صحيح هو رسول الله لكن أمام فاعليه الله عز وجل لا شيء ولذلك العبودية هي التي استنطقته وهي التي جعلته يتكلم في نشوة لكنها نشوة العبودية وكم من الفرق بين نشوة العبودية في مثل هذا المكان بين نشوة التباهي انتصرت وفعلت وما الى ذلك اخي من انت من انت ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده نعم ثم قال لتلك الجموع يا ما شاء قريش ما تظنون اني فاعل بكم طبعا أظن انه هلا هلا وقت الانتقام يا ما اذو فعلوا عملوا تركوا ما تظنون اني فاعل بكم استشموا من هذا السؤال رائحه العطف قالوا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم طلقا لا والله لا يقول هذا الكلام الا رسول ولا يمكن لنفسيه بشر تقابل اناسا فعلوا ما فعلوا وقد درسنا حياة سيدنا رسول الله بمكة وكم وكم تربصوا به نعم لا يمكن أن يواجه بهذه النفسية إنسان إلا مؤيد بالله عز وجل يعني رسول نعم ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أتم خطابه وقد ذكرنا خلاصة عن الأحكام التي تؤخذ منها أن مكة حرم آمن لا يجوز أن يقتل فيه أحد لا يجوز أن تراق فيه دم لا يجوز أن يقتل فيه صيد لا يجوز أن يجتث فيه نبات نعم ذكرنا ذلك كله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع من الحب له. وبدافع من العبودية لله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين اللهم اجمعنا على ما يرضيك اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي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 وأنت عوضنا عن كل مصيبة يا ذا الجلال والإكرام نسالك اللهم أن لا تخيب آمالنا برحمتك بسطنا أكف الرجاء إليك ووقفنا أمام بابك صاغرين ضعفاء بائسين جاءنا إليك يا ذا الجلال والإكرام والتصقنا باعتابك لا تردأ كفنا خائبة عن سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا يا من عليه العسير يسير أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين نسألك بغناك عنا نسألك بافتقارنا إليك أن تدبر أمورنا كلها بلطفك فإنا لا نحسن التدبير وأن تكفينا بحلالك عن حرامك وأن تغنينا بفضلك عما سوى كياس الجلال والاكرام متعنا اللهم بالعافية التامة ما احييتنا فإن عافيتك أوسع لنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والانعام يا رب يا الله إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها وحبب إلينا لقاءك واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام خفف اللهم عنا سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا من بيده كل شيء يا من إليه مرجع كل شيء نسألك اللهم ان تجعل هذه البلدة بلد آمن مطمئنة رخية مستظله بظل كتابك ملتزمه بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر نسألك بغيرتك على دينك نسألك بغيرتك على قرآنك أن تنتصر لدينك وأن تنتصر لعبادك الصالحين المخلصين الملتزمين بأوامرك والمبتعدين عن نواهيك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا من الهم والغم ما أنت به اعلم صل اللهم افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين Thank you.